بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهير والرجز فاهجر ولا تمن تنستكثر ولربك فاصبر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 كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فاقتل كيف قدر ثم اقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر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 ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يُضِلُّ الله من يشاء ويهدي من يشاء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 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ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 فما لهم عن التذكير معرضين كأنهم حمر مستنفرا فرأت من قسورة بل يريد كل أمر إِنْ مِنْهُم أَيْ يُؤَتَّصُحُ فَمُنَشَّرَة كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ